كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَرَّاقٌ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى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 ثم كان علقة فقلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنفا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى